ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم نحو إنا أنزلناه أو متقدم مطلقا نحو والقمر قدرناه أو لفظا لا ردة نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو نية نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى أو مؤخر مطلقا في نحو قل هو الله أحد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونعم رجلا زيد وربه رجلا وقاما وقعد اخواك وضربته زيدا ونحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاكم والاصح ان هذا ضروره واقول لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به فإن كان المتكلم او المخاطب فمفسره عبور منه له وان كان لغائب فمفسره نوعان لفظ وغيره والثاني نحو اما انزل ما هو اي القران وفي ذلك شهاده له بالنباهه وانه غني عن التفسير والأول نوعان غالب وغير فالغالب أن يكون متقدما وتقدمه على ثلاثة أنواع تقدم في اللفظ والتقدير وإليه الإشارة بقول مطلقة وذلك نحو والقمر قدرناه منازل والمعنى قدرنا له منازل فحذف القافض او التقدير ذا منازل فحذف المضاف وانتصاب ذا اما على الحال او على انه مفعول ثان لتضمين قدرناه معنى صيرناه وتقدم في اللفظ دون التقدير نحو واذ ابتلى ابراهيم ربه وتقدم في التقدير دون اللفظ نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى لأن إبراهيم مفعول فهو في نية التأخير وموسى فاعل فهو في نية التقديم وقيل إن فاعل أو ضمير مستكر وإن موسى بدل من فلا دليل في الآية والنوع الثاني أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة وهو محصور في سبعة أبواب احدها باب ضمير الشأن نحو هو أو هي زيد قائم أي الشأن والحديث أو القصة فإنه مفسر بالجملة بعده فإنها نفس الحديث والقصة ومنه قل هو الله أحد فإنها لا تعم الابصار والثاني أن يكون مخبرا عنه بمفسره نحو ما هي إلا حواتنا الدنيا أي ما الحوات إلا حواتنا الدنيا والثالث الضمير في باب نعمة نحو نعم رجلا زيد وبئس للفالمين بدلا فإنه مفسر بالتمييز والرابع مجرور رب نحو ربه رجلا فإنه مفسر بالتمييز قطعا والخامس الضمير في باب التنازع إذا أعملت الثانية واحتاج الأول إلى مرفوع نحو قام وقعد اخواك فإن الألف راجعة إلى الأخوين والسادس الدمير المدل منهما بعد كقولك في ابتداء الكلام ضربته زيبا وقول بعضهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم والسابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر وهو ضرورة على الأصح كقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل فأعيد الدمير من ربه إلى عدي وهو متأخرا لفظا ورتبة ثم قلت الشام العلم وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد وجنسي إن بل بذاته على ذل ما طاره وعلى الحاضر أخرى كأسامة ومن العلم الكنية واللقب ويؤخر عن اسم تابعا له مطلقا أو مخصوبا بإضافته إن أفرداء وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم وهو نوعان علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص عباره عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا أي بغير قيد فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرات وقولنا يعين مسماه فصل مخرج للنكرات لانها لا تعين مسماه بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسمها أعني أنها تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعيان وقولنا بغير قيد مخرج لما عاد العلم من المعارف فإنها إنما تعين مسمها بقيد كقولك الرجل فإنه يعين مسماه بقيد الألف واللام وكقومك غلامي فإنه يعين مسماه بقيد الإضافة بخلاف العلم فانه يعين مسماه بغير قيد ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة بخلاف التعبير عنه بأنت وهو وعبرت في المقدمة عن الاسم بقولي إن عين مسمى وعن نفي القيب بقولي مطلقا قصدا للاختصار وعلم الجنس عبارة عن ما دل إلى آخره وبوان ذلك أن قولك اسامه أسجع من ثعله في قوة قولك الأسد أشجع من الثعلب والالف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس، وأما قولك هذا اسامه مقبلا في قوة قولك هذا الأسد مقبلا والالف واللام في ذلك لتعريف الخضور واحترزت بقولي بذاته. من الاسد والشعلد في المثال المذكور فانهما لم يدل على ذي ماهية بذاتهما بل بدخول الالف واللام ثم بينت ان العلم ينقسم الى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد واسامه والى لقب وهو ما اشعر برفعه كزين العابدين أو بضاعة كقفة وبطة وإلى كمية وهو ما بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمر وأنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الثاني. الشام وجاز إتباعه الثاني للأول في اعرابه وذلك كسعيد كرز وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو متخالفين كزيد زين العابدين وكعبد الله كرز تعين الإتباع وامتمعت الإضافة ثم قلت الثالث الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه كذا وذا في التذكير وذي وتي وتاء وتان في التأنيث فيهما وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة من اللام مطلقا أو مقرومة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة من وهي الفصحى وفيما سبقته ها التنبيه وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا فتدل لفظة ذا على ذات زي وعلى الإشارة لتلك الذات وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة إنما صح على وجهي أحدهما أنما من قولي ما دل على مسمى لفظه التذكير فلما كان الضمير هو نفس ما سرى إليه التذكير منه والثاني أن تقدر قولي الإشارة على حذف مضاف والتقدير اسم الإشارة فالضمير من قولي هو راجع إلى الاسم المحذوف وتنقسم اسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي وخمسة باعتبار الواقع وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مسمى أو مجموعة وكل منها إما لمذكر أو مؤنث وديام الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنثات فللمفرد المذكر هذا وللمفردة المؤنثة هذه هاتي هاتا ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا ولتثنية المؤنفتين هاتان رفعا وهاتين جرا ونصبا ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين وبها جاء القرآن وابل في لغة بني تميم وليستها من جملة اسم الإشارة وإنما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه لدلول سقوطه منها جوازا في قول كذا وذاك ووجوبا في قول كذلك وللكاف اسم مضمر مثلها في أولامك لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضه بالإضافة وذلك ممتنع لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل إحداها إشارة المثنى نحو ذانك وتانك والثانية إشارة الجمع في لغة من مده تقول أولئك بالمد من غير لام فإن قصرت قلت أولاك وأولاك والثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه نحو هذاك وهاتاك وهاتيك ثم قلت الرابع الموصول وهو مفتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح وإلى عائد أو خلف وأقول الرابع من أمواع المعارف الموصول وهو عبارة عن ما يحتاج إلى أمرين أحدهما الصله وهي واحد من أربعة أمور أحدها الجملة وشرطها أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب تقول جاء الذي قام والذي أبوه قائم ولا يجوز جاء الذي هل قام أو الذي لا تضربه والثاني الظرف والثالث الجار والمجرور وشرطهما أن يكون تامين وقد اجتمع في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته واحترزت بالتامين من الناقصين وهما اللذان لا تكم بهما الفائده فلا يقال جاء الذي اليوم ولا جاء الذي بك والرابع الوصف الصريح أي الخالص من غلبة لسمية وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة نحو الضارب والمضروب كما سيأتي والأمر الثاني الضمير العائد من الصلة إلى الموصول نحو جاء الذي قام أبوه وشرطه أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما وقد يخلفه الظاهر كقوله سعاد التي أبناك حب سعاد واعراضها عنك استمر وزاد وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وذلك لأنه قدر الجملة الاسمية وهي الذين وما بعده معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق وما بعده على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون كما أن التقدير سعاد التي أضناك حبها ولزم فساد الإعراب لخلول الصلة من بمير وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت لأن الاسم الظاهر المائد عن الدمير في البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصول وهو سعاد فحصل التقرار وهو في الآيات بمعناه لا بلفظه وأجاز في الجملة وجها آخر وبدأ به وهو أن تكون معطوفة على الحمد لله والمعنى انه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق لانه ما خلقه الا نعمه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيكفرون نعمته ثم قمت وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما والاولى والذين واللات واللاء وما بمعنىهن. وهو من للعالم وما لغيره وذو عند طيب وذا بعد ما ما او من استفهاميتين ان لم تلغى واي وال في نحو الضارب والمضروب لما فرغت من حد الموصول شرعت في سرد المشهور من الفاظه والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام لأنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع وكل من الثلاثة إما للمذكر أو لمؤنث فللمفرد المذكر الذي وتستعمل للعاقل وغيره فالاول نحو والذي جاء بالصدق والثاني نحو هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولك في يائه وجهان الإثبات والحذف فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون ساكنه وإما شديدة فتكون إما مقصورة أو جارية بوجوه الإعراب وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مقصورا كما كان قبل الحذف واما ساكنا وللمفرد المؤنث التي وتستعمل للعاقله وغيرها فالاول نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقد هنا للتوقع لانها كانت تتوقع سماع شكواها وانزال الوحي في شأنها وفي السببية أو الظرفية على حذف مضاف، أو في شأنه والثاني نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي سيقول اليهود ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس ولك في ياء التي من اللغات الخمس ما لك في ياء الذي ولمثنى المذكر اللذان رفعا واللذين جرا ونصبا ولمثنى المؤنف اللتان رفعا واللتين جرا ونصبا ولك فيهن تشديد النوم وحذفها والاصل التخفيف والثبوت ولجمع المذكر الأولى بالقصر والمد والذين بالياء مطلقة أو بالياء رفعة ولجمع المؤنث اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها فيهما وقد قرأ واللاكي يأثنا بالوجهين ولم يقرا السبعه واللاتي يأتين الفاحشة الا بالياء لانه أخف من اللاء لكوني بغير همزه ومن الموصولات موصولات عامه في المفرد المذكر وفروعه وهي من واصل وضعها لمن يعقل نحو افمن يعلم أن ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى وما لما لا يعقل نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق وذو في لغه قيء يقولون جاءني ذو قام وذا بشرطين احدهما ان يتقدم عليها ما الاستفهاميه نحو ماذا انزل ربكم اي من الذي انزل ربكم اي من الاستفهاميه نحو من ذا لقيت وقول الشاعر وقصيده تاتي الملوك غريبه قد قلتها ليقال من ذا قالها اي من الذي قالها وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون فلم يشترطوه واستدلوا بقوله نجوت وهذا تحملين طليق فزعموا أن التقدير والذي تحملينه طليق فذا موصول مبتدا وتحملين صله والعائد محذوف وطليق خبر الشرط الثاني ألا تكون ذا ملغاة وإلغاؤها بأن تركب ما فيصير اسما واحدا فتقول ماذا صنعت وينزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء فتكون مفعولا مقدما فإن قدرت ما مبتدا وذا خبرا فهي موصوله لانها لم تلغ ومنها اي كقوله تعالى ثم لننزعن عنا من كل شيعه أيهم اشد اي الذي هو اشد وقد تقدم الكلام فيها ومنها ال الداخلة على اسم الفاعل أو اسم المفعول كالمضروب هذا قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين وزعم المازني أنها موصول حرفي ويرده أنها لا تؤول بالمصدر وأما الضمير يعود عليها وزعم ابو الحسن الاخفش انها حرف تعريف ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى فالمغيرات صبحة فاثرنا فعطف اثرنا على مغيرات على مغيرات لأن التقدير فلاكي أغرنا فأفرنا والمغيرات مفعلات من الغارة وصبحا ظرف زمان كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون ويقال إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني كنانه فابطا عليه خبرها فجاء به الوحي اليه والنقع الغبار او الصوت من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نقع او لقلقه سياحا وجلبه ثم قلت الخامس المحلى بأل العهدية كجاء القاضي ونحو فيها مصباح الايه الآية الجنسية مثل وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي ويجب ثبوتها في فاعل نعم وبئس المظهرين نحو نعم العبد بئس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم فأما المضمر فمشتكر مفسر بتمييز نحو نعم امرا هرم ومنه ناهي وفي نعت الإشارة مطلقاً وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان ونحو ما لهذا الكتاب وقد يقال يا أي هذا ويجب في الساعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها ومن المضاف إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف او مضافة إلى ما فيه ال وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي